الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن ولاه شيخ جاء بيت الله الحرام اي انكم اي انشر الله لكم جل وعلا الوقود إلى بيته اي انكم استماعكم في هذه الاماكن المباركه عند اول بيت ولع للناس عند هذه الكعبه المشرفه التي حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والارض حرم مكه تعظيما لهذا البيت يوم خلق السماوات والارض حتى الصيد يعمل فيها بل الاشجار يحرم تعرضها الى الى ابد ما عدا ما يضطرناك اليه وقد وجدتم الى بيت ربكم راجين رحمه حيصين على اثمام اركان دينكم التي تمامها بحج بيت الله الحرام كما قال السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صحى عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال قولي الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأهل رسول الله وإقام الصلاة وركاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هكذا في الواسل عمر في غيرها وصوم رمضان وحج البيت بيت الحرام من استطاع إليه سبيعا فالحج أيها المسلمون من أفضل الأعمال بل الحج المقرور يكاد يكون أفضل الأعمال فقد ثبت من الصيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أي العمل أفضل يا رسول الله قال ايمان لا شك فيه ايمان لا شك فيه تؤمن بالله تكونوا على يقين من هذا الايمان محققا مقتضى هذا الايمان لا تطرقوا لك شك في ايمانك ايمان لا شك فيه ثم اي قال جهاد لا غلوب فيه قيل ثم أي يا رسول الله قال حج مبرور جعل الله جميعا من أهل البر الحج. فما دام أن الحج من الجهاد في سبيل الله وأن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأن الحج المبرورة ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت ذلك في الصحيح وإن من ذرع حج أن يتجنب الحاج أنواع الفسوق والأذى أن يتجنب الحاج إذا الناس أن يخف أذاه عن المسلمين أن يتجنب الجدال ولو كان محقا من بر الحج أن يختار الحاج نفقة الحلال من كسب الحلال وأن يقف عن الناس أبه وأن يحاسب نفسه عن كلامه ولفتاته واستماعه وخطراته فإن الانسان محاسب على كلامه ومحاسب على مشيه ومحاسب على مد يده الى اي شيء يمدها فمن بر الحج ان يكف الانسان نفسه وجميع جوارحه عما حرم الله عليه يقول سيد الخليقه صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالصحيح من الحج فلم يرفض ولم يفتق رجع من ذنوبها رجع كيوم ورثهم فيا من بلغ السسين من عمره ويا من تجاوزها عودنا منها ويا من هو يافع في سلم شبابه وقوته ابتل من الفرصة وتجنب العذاب وصل حجك عن الرطب والفسوق وزدال واتق الله جل وعلا في كل اعمالك لعلك ان تفوز بالرجوع من مناسك حجك وقد خلعت اوضار الذنوب وحضطت احمال السيئات وتخفزت من الخطايا والجرائر فان ربك جل وعلا اكرم الاطراوين فتعرض لرحمته وتهليع لتنزلها وخذ بالأسباب المقربة من رحمته بكثرة الله جل وعلا والإنابة إليه وغضي طردك عما حرم وصيانتك نفسك عن كل ما يشين وتذكر انك مسؤول عن كل حركة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان أهل رسولا وربنا يعلم كل شيء ان تبدوا ما في عبوسك ما يعلمه الله ولكن من رحمته جل وعلا انه لا يعذبنا عما في ضمائرنا اذا لم يكن شكا في الايمان اما الشك في الايمان يا عباد الله فمهلكه الوعي مهلكا. فيا ايها الحجاج اتقوا الله جل وعلا في انفسكم وراقبوه سبحانه وتعالى في جميع اعمالكم وتعرضوا لنفحات ربكم وارتملوا غير يديه وان لله ساعات لا يوافقها عبد مضطر مكروب الا فرج كربه وازاح ضروره واعطاه طلبه ثبت بالصحيح عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا إن لله ساعة في الليل لا يوفقها عبد المؤمن يسعر الله خل شيئا من امور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة فهل فكرت يا أخي أن لديك ضعوبا كثيرة وأن أمامك صعابا عديدة وان وراءك مشاكل معقده هل فكرت وقد دللت من بيت ربك وتمسحت باركانه فكرت ان تلتجئ اليه وترسل التوبه اليه وتتضرع بين يدي ان يعفو عنك وان يتجاوز عن خطيئتك وان يقيل عثرتك ثق انه جل وعلا هو مجيب دعاء الداعين وهو مفرد كربات المكروبين وهو مقيل عثرات العاشرين فتهيا وان هذه الايام ايام حفاظ للمحاصيل لمن أراد ان يحصل سريعا وهو ان يتوب الى الله وان يعمل صالحا فما هي الا ايام حتى يعود اذا وفقهما الله كيوم وردته أمه من الخطاياء اخي مسلم عليك أن تهتم بإثمان ملاسف حجك وأن توديها كما أداها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا مانع من ذكرها بإنجاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فإني لا أعدي لا ألقاكم بعد آن هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفعلا لم يلقه الناس الحجيج بعد تلك الحجة صلوات الله وسلّم عليه فبين لهم بين لهم كل شيء يحتاجون إليه أما أحرم هو من المدينه من الحليفة وكان يلبي يشرب السلبيه كلما أهبط في منخفض من الأرض أو على مرتفعه أو لقي ناسا في طريقه. وكان الصحابة معه ومنهم من يلقي ومنهم من يكبر ومنهم من يهلل فلا يعيب أحد على أحد وكان النبي عليه الصلاة والسلام لازما تلبية التوحيد وسبب تسميتها تلبية التوحيد كان العرب في الجاهلية يلبون وكان من تلبياتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يخلطون في التربيه شريكا من الله تعالى الله عما يقولون فلبى رسول الله بقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك الا الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فهذه تربيه التوحيد فيها إجابة الدعاء ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة أو أترر إجابة لنزاء الحج الذي أعلنه أول من الأعلى القليل عليه وعلى نبيه أطر الصلاة في التسليم عندما قال الله له وأذلت الناس ياتوك كرجال وعلى كل وعلى كل ضامر يأثير من كل فج عميق يشهد المنافع لهم هذه المنافع كما يقول علماء ما نكره تعمر كل منفعه من منافع الدنيا والاخره وعجلوا المنافع منافع الدنيا فليس نفعة أعظم من تكثير الذنوب ليس خصب يدركه العبد من هذه الزيارة أجل من أن يفوز بمغفرة الله الراحلين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك أي سرديه والإجابة لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إنا الحمد أكنا والمجد والنعمة لك فلك يا ربنا سبحانك اكمل واوصاف الكمال واجملها وأتمها لانك المالك لكل كل شيء والمتفضل على العباد والمتكفل بارزاقهم وحوائجهم ما من دابه في الارض الا هو رازقها جل وعلا فهو لا يطلب من العباد شيئا وانما يريد منهم ان يعبدوه كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من الرزق وما اريد ان يفعلون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو سبحانه يأمرنا بعبادته والاخلاف له والسوة للذنوب وكذلك الاستخدار حتى نقدم عليه وقد حط عنا اوزارنا وامتل علينا بكرامته فهمي عن الحجاج القادمين وهنيئا ثم هنيئا لمن صان السمع والبصر واللسان ووساءه جواه واتق الله جل وعلا وحرص على تطبيق السنه اخرج صلى الله عليه وسلم للحليفه استمر في حرامه يقصر صلاته في سفره حتى وصل مكه ثم طاف بالبيت سبعه اشواط يستلم الحجر وقبله صلى الله عليه وسلم ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم توجه، قريق الصبا إلى الصفى وصعدها وقرأ للصفى الله، حتى أتمها ثم قال لا اله الا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده ثم أسمع على الله جل وعلا والحدر من الصبا، حتى وصل بطن الوادي وكان منخفضا ما بين العالمين المسباحين الأخوارين الآن فرتم شعب حتى تجاوز قتل رادي ثم وصل الله فقال مثل ما قال على الصفا ثم عاد فوصله لله شوق وعودته إلى الصفا شوق حتى أسمى سبعه أشواط الغطران ثم نازلنا أمرهم أن يتحللوا من, من إحرامهم لعمره فتمنعوا لأنه لم يعتاد ذلك ورأوه باطل على إحرامه وسالوه اي الحل يا رسول الله قال الحل كله قالوا اينهب احدنا الى بنا يكبر نكره مريا فامرهم عليه الصلاه والسلام بالحل فقام رجل من الصحابه شراقه ابن مالك بن جرشم فقال يا رسول الله ارايتك عمرتنا هذه لعامنا هاناء ام للابد قال ظل ابد الابد دخلت العمره في الحج الى والخيال ثم شبك بين اصابه فتحلل الناس الا من ساق الهدي ولما كان اليوم الثامن احرم من تحلل بالحج من منزله الاطع و إلى الى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والنغل والعشاء والفجر يقصرون الصلاه ولما طلعت الشمس يوم عرف له إلى عرفة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبه غربت له بنمرا بجانب الوادي وجهت مكه فلما زالت الشمس ذهب الى مكان المسجد الان فخطر الناس وغير لهم مناسك الحج وغير لهم ان الله حرم عليهم دماءهم واموالهم وأعراضهم الى يوم القيامه وان الرباء موضوعا تحت قدميه الشريفتين وان أول من راى الرباء بني هاشم عمه العباس وكان من التجار وأن الدماء التي ورقت في الجاهلية موضوعة وعور دمى يضع دمهم بني هاشم في قتيل القفيلات منهم ثم أذنوا وأذنوا وعقيمة الصلاة تصل لأصر الحافلين ثم تقيمة تصل لأصر الحافلين ثم توجه على ناقته إلى شرقي الصخرات شرقي الجبل الذي يسمى الآن جبل الرحمة ويسميه العرب إلال يلذي ويكمي على الله ويسمح ويمجده حتى غربت الشمس واصحابه معه وقد ارسل مناديه ينادي ايها الناس ان له منازلكم فانكم لكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم فلما وقفتها هنا وعربته كلها موقف وارتب عن بطن عرنه و بطن مجرى الوادي الذي يجري من جانب المسجد وبعض المسجد من الوادي الان فلما عرفه الشمس وصرف حتى وصل هنا مزدلفه ثم ادنى المؤذن وصلى المغرب و اقيمه الصلاه وصلى المغرب ثم اقيمه الصلاه العشاء وصلى العشاء ثم نام وفي آخر الليل آذن لنساءه وغلمان بني عبد المطلب أبناء أعمانه وأبناء بني عمه أن يذهبوا وعند النساء إلى وقال لهم لا تضعوا بيني تصغير بني لا تروا حتى نفروا الشمس وذهبت النساء ورمى من رمى من هناك في الليل وضع صلى الله عليه وسلم حتى اذن الفجر فقام حالما اذن الفجر بعد على دركتي السنه ثم ذهب الى المشعر وقف شرطي المشعر وجعل المشعر بينه وبين طله والمشعر جبل صغير يسمى قزح وقد ازيل وصار مكانه المسجد الان وقال للناس وقفتها هنا وجمع كلها موقف واستفروا عن مطل الحسر فلما أسفر قبل طلوع الشمس الطرف وسقطت لهم حسياة اكبر أكبر الحبات الحمص وأكبر من السمر الغندر فهل زهن بيده الشريفة ثم قال للناس ايها الناس مثل هؤلاء فضلوا وإياكم والغروف الدين فلما وصل منا رمى الجامرة جعل مفتح على يساره وملا على مينا ورمى الجمره جمره العقبة بسبع حصيات ثم ذهب الجمره هديا وجرح بيده الكريمه 63 وستين في موقف واحد اعطاه الله من القوة ما هو خليفه جابرون صلى الله عليه وسلم ثم اعطى حربه علي رضي الله عنه وكان اشركه مع فلانه فنهر البقيه سبعا وثلاثين وأمره أن يأخذ من فردائر قطعة لحم ويطبخ في قدر ليشرى هو علي, علي من مرقها ويأكل من, من لحمها وقال لا تعطي الجزار أجرهم منها نحن نعطيه عندنا وأمره أن يتصدق بجلالها وقال علي للناس من شاء قطع فقال الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزل النبي لديه فطاف بالبيت يوم العيد وهو ساعه قبل الحجم فلم يكن عليه سعره والمتمسعون ساعه بعد الطواف، واما المعتبر القارئون فلا سيعرفوا ثم جلس في لرقيه في ايام التشريع كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله فاحرص أخي مسلم على ان تكون شديد الاقتداء برسول الهدى وجد في ذلك واشعل من الان الى يوم الترويع بكثره العمل لكثره النوافل في الحرم الطواف صار صعبا على الجميع فترك الطواف رزقا بالطائفين و رزقا من الأعمال الصالحه ان شاء الله لكن اشغل نفسك لك لك بكثره القراءة قراءة القران وبتدبر اذا كنت تستطيع ذلك واكثر من صلوات النوافل لعل الله ان يكتبك في سجل المغفور لهم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 إلا رجل خرج بنفسه وقال فلم يقول يعني قتل شهيدا أسأل الله الكريم الله ذا العز يقول واسع الفضل الله أن يشملنا في هذا المكان الله وأن يتجاوز عن سيئاتنا يقول وأن يجيرنا من يقول الدنيا والآخرة وأن يقين عسراتنا يقول الله اللهم الله يقول الله يقول الله يقول الله اللهم امرنا وعملنا مما نخاف في الدنيا والاخره اللهم لا تقبل الاحجار على من هذا المكان الا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول اللهم اهدنا ذنبنا وقل بسم القاصين وفي الاخره اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم قيل العثرات اللهم احفر علينا ارسلتنا واسماعنا وامصارنا اللهم هيئنا من امرنا وشفاء اللهم اصلحنا واغفر عزماتنا وذرياتنا وتب علينا انك انت الواه الرحيم واغفر لنا ولاخوان المسلمين ولاخواننا الذين سبقوا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب الرحيم اللهم اعز دينك اللهم اعز دينك واعل كلمتك واذكر عبادك المؤمنين اللهم أجمع كلمة المسلمين على بعض اللهم أعلب ذات بينهم اللهم أصلح على عدو ثم عدوهم اللهم أصلح فساد قلوبهم اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية اللهم وفقهم لطاعة اللهم اجعلهم أهل رسم بعباده اللهم من رفق بأمة الإسلام فأجب في هدعة محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من رفق ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم رفقه وشق على من شق على امه محمد مجيبا بذلك دعوه محمد صلى الله عليه وسلم اذ يقول ومن ولي من امر امتي شيئا وشق عليه وشق عليه وشق فشق عليهم اشرك عليه اللهم اشقق على اهل الشقاق على امه محمد وارفق باهل الرزق لامه محمد يا اله العالمين اللهم انت الله الذي لا اله الا انت ان حجنا هذا العام حجا مباركا شهلا مريحا يظله الامر والامان ويعطينا عليه السخيله والراحه والرحمه يا ذا الجلال اللهم اللهم لنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وانصر اللهم المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لاعلاء كلمتك واذلال كلمه الباطل في كل مكان واسلوا دعوانا بحمد الله رب العالمين we sommen er allemaal bijna,